كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ مُوسَمًا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَشْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فتأتون الذكران من الوالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إن انْزِلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَلَن نَّجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا جُزْءًا قَادِرِينَ سُنَنَ دُنْيَانَا الْآخِرِينَ وَأَمْطَرَنَا فَكَانَ نَقْرًا مُنْجَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُنْخَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلْتَكُنْ لَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ أَوْ فَلْتَكُنْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَذَرُوا بِالْقِصَاصِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ